الباب السابع وثلاثمئة باب كراهيه تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهيه استصحاب الكلب والجرس في السفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم